قال رجل لداود الطائي أوصني قال اسحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مأونا وأكثرهم لك معونا إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تسحب الأرض فترد مع الردي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي تفكرت يوما بمعنى الصديقي وأرسلت طلفي بفكر عميق ترى ما سيرنس عليه اختياري وماذا سيردو كظل رفيقي تفكرت يوما معنا الصديق وأرسلت طرفي بفكر عظيم ترى من سيعرض علي اختياري وماذا سيظل كظل رفيقي وقالوا سيضني كبحر دقيق فجهست نفسي. بحثي الدقيق ركمة البحر وخط الصحراء وسر النهار قد جفريتي ويمن الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحيق. أهتدي للطريقي أهتدي للطريقي تفكرت يوما بمعنى الصديقي وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيروس عليه اختياري، ومن ذا سيبدو كظل رفيقي فإذ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 قدرته سائلا كيف أختار من بين كل الأنام صديقي لقد طال صبري وما زال بحري عميقا وها إنه من يؤدي حقوق التاخي كعقد وثيقي ومن حين تفضي إليه بهم من وغم وحزن وكرب وضيق تجد في بصدر رحيبي ورئي رشيد ونصح رقيق ومن نحل إلا صديق الأقاح فهلنا لغير انتشاف كمن ليل المريض وصاحب <تصفيق> للخير